وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِّمَا بين يديه والحق اصدق قلما بينا يدي ان الله بعباده لخبير بصيد ان الله اذا بي لخبر بصيد ثم ثم اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ثُمَّ أَقَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, فمنهم ظالم لنفسه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُنْفَقٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ تَأْخِرٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ذلِكَ وَالْخَضِرُ كَذِبٌ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ جَنَّاتٌ حُلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا حُلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَرِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمثنا فيها لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصر يمسنا فيها والذين كفروا لهم نار جهنم وإنما لا يقضى عليهم فيموتوا والذين كفروا لهم النار جهنما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخطفوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرحون فيها ربنا وهم طرحون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن الله عالم غيب إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات